إنه يعلم الجهر وما يخفى ونُيسِرُك لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الْذِّكْرَى سَيَذَكَّرُ مَن يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقُ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى